11. قال الله واتقوه وأطيعون 12. يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى 13. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني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 لتسلوكوا من الناس ولم في جاجة قال نوح ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولدو إلا خسارة ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ظلالا مما قطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذو على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تظرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الوالمين إلا كبارا